ش بِكنِ الل يِوحن مِوحِي حَام وَْكِتَادِمُبين إِا أَن زَلنامُ فيِي لَلَك مُبََكَ إِا كُمَّ وَفَوْقَ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرٌ مِن عِنْدِهِ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 فارتقب يوم تأسي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا أنا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعو الي عباد الله ان ليكم رسول امين والا تعلموا على الله ان ان اسكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أَن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أن أسر بعبادي ليلا إنكم مستبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرطون كم تركوا جنات وعيون وزروعون مِن قَومٍ كَرِيمٍ وَنَأَمَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ فَنَٰدَتْ كُلُّ تَأْوِيلٍ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهي من فرعون إنه كان عالياً الَّذِينَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلِيمٌ مِّنَ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي هِجْرَةٍ بَلَاءٌ مّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا عبث ما خلقناه الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون يُسْلِمُ مِنْ قَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ شجرة الزقون طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى تواء ثم مَا كُنْتَ تَرَى مِنْ عذابٍ خَمِيمٍ لَقَدْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين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 نؤكد لكم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته